Wabil aspharhum yastaghfirun, wafi amwalhim hakul salail walmahrum, wafi al-ard ayatul muqinin, wafi فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الاتىك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل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 فأقبلتْ مَرَأَتُهُ في صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون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 وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَلَّيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعد